رجال يطفون يومئذٍ تمسكونه في صدور القلوب والعالمين والله يرزك من يشاء بغير حساب شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا I uh -huh. فما له من نور ألم ترى وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فترى الوضع يخرج من خلاله فترى and she